زره د دې یو کې شپه وقفنا عند قول جل في علا ولقد كرمنا بني آدمة وحملناهم في البر والبحري ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تطبيبا وقلنا بهذه الآية قد احتج بها بعض العلماء على أن صالحي القشر أفضل من الملائكة كما قلنا لنوع البشرية ولأنه مركب فيه و وأيضاً بأنه حتى وإن تعدى وإن كان فيه شيء من المعاصي فإنه إن تاب راجع, راجع إلى, إلى, إلى, إلى المحل راجع إلى محل فوق هذا المحل نعم أو إلى مكانة فوق هذا المكان نعم قال يوم ندعو كل ناس بإمامه فمن أوتئ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأذلك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل السبيل قال يوم ندعو, يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم المرض هنا يوم القيامة المرض هنا يوم القيامة وقد قرأ الحسن البصري يوم يدعوا كل أناس بإمامهم وقد قرأها أبي أمران الجوني يوم يدعى كل أناس بإمامهم البناء يوم يدعى كل أناس بإمامهم ضمن وفي قول يوم إدعى كل أناس بإمامهم نعم الإمام هنا هو الرئيس أو المعظم أو المتبع أو الكبير يبقى اذا نقول بنا تفسيرات اربعه رئيسهم معظمهم مقدمهم عملهم نبيهم كتابهم والحق انه لا منافات بين التفسيرات الاربعه في قول الله تعالى كل اناس يوم كل اناس بامامهم يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيميني فؤلاء اقرؤوا كتابه يوم ندعو كل اناس بامامهم بكتابهم بنبيهم والا فالنبي شهيد عليه كما قال الله جل وعلا فكادت اراضينا من كل امه بشهيد ورئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم أذي يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وبكتابهن فيكون شهيدا عليهم لا ينكرون منه عملا وبعملهم وبعملهم تكون في كتابه نعم. والأعمال مكتوبة في الكتاب فلا خلاف بين التفسيرات الأربع يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيرا قال فمن أوتي كتابه بيمينه إذن ينادى عليهم ومن أوتي كتابه بيمينه فيكون تكون له السعادة التامة ويكون الله جل فعلا قد رضي عنه وتكون الكرامة بعد الكرامة وانتهت المعاناة حتى استقر في رحمة الله جل فعلا أو في مستقر رحمته سبحانه جل فعلا في جنات عدد قال فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَأُولَئِكَ كتابهم كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ يعني ينظرون ما داموا قد أخذوه باليمين يقرؤون كتابهم فلا يجدون فيها إلا السعادة ويقرؤون الحسنات التي قد قدموها لربهم وضاعفها الله له ثوابا وغلبت على سيئاتهم فتمحى السيئات وما تظهر الا الحسنات فتكون السعادة والبشر او يكون السعادة والبشر عندما يقرؤون الكتاب ففاولئك يقرؤون شوف فاولئك قال فاولئك واشار البعيد اشار البعد وهؤلاء لهم لهم من الله لهم لهم من المنزله الطيبه الرفيعه انت ربهم جل في علا يرتفعون درجات العلى لانهم قد قابلهم الله جل في علاه وما ردهم ولما غلبت حسناتهم على سيئاتهم فصاروا عند ربهم جل في علاه اهل المنازل العلى قال فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتيله هم اخذوا كتاب كتابهم بيمين بايمانهم لذلك لا يجدون فيه الا الحسنات ولا يظلمون فتيه لا يعني لا ينقصون من ثوابهم من, من, من شيء بقدر الفتيه بل الله جل فعلا يعطيهم أجورهم موفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبين الفضل الله على العباد عندما قال الله جل فعلا قال أو قال النبي إن الله كتب الحسنة تصعيات ثم بيّن ذلك فقال من همّ بحسنة فعملها فاكتبوها عشر للأضعاف المضاعفة ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن ففيها المضاعفة وفيها إثبات الحسنات شكراً من رب العباد قال ولولا يظلمون فتيلة فلا يظلمون ثواب عمل ولو بقدر الفتيل قوله تعالى ولا يزلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى مفتوحة الميم وقرأ حمزة والكساي وأبو ذكر عن عاصم بك أسد وهذه كلها بمعنى واحد قال ومن كان في هذه أعمى هنا أعمى يعني إيش أعمى ومن كان في هذه أعمى وليس العمى هنا المقصود به عمى البصر بل العمى يعني عمل بصيرة سألت تفصيله ومن كان في هذه في هذه هذه قولان أنها الدنيا والمعنى من كان في الدنيا أعمى عن معرفة قدرة الله جلالفعلها وخلق الله لما يشاء فهو أيضا أعمى عندما يحشر في الآخرة وقيل من كان أعمى بالكفر فهو في الأخرة أعمى أيضا لأنه في الدنيا لم يتب فحشر كفرا وأيضا المعنى من عمي عن آيات الله جل في علا في الدنيا فهو, فهو عن الذي غجب عنه من أمور الأخرة أشد عمى ولأن مناطي الإيمان هو الإيمان بالغيب وأيضا من كان عمي عن نعائم الله جل في علا فلم يشكرها كما قال الله تعالى ربكم الذي يزدي لكم الفركة في البحر تبتغوا من فضل فهو أيضا أعمى المجمل أن هذا الباب في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يعني من كان, من كان ضلا عن طريق الله جل في علاة حاد عن مناطي النجاة وغفلة عن جنة الدنيا ولم يعقل عن الله اللامرادة في آياته الباهرة القاهرة الظاهرة وعمية عن طريق التزديد والتوفيق وحاد عنه فهو أعمى في الآخرة لا رشاد له ولا كرامة بل التقريع والتوبيخ ثم العذاب الشديد والعقاب الأليم في عرصات يوم القيامة من الشد والمشقة واللأواء وفي النار في الآخرة فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم فهو في الآخرة عمى وأضل سبيلا وأعظم العمى في الدنيا العمى عن نعائم الله فلا أشكره والله جل في علاء ليلة النهار يذكرهم بنعائمه للشكر ولأنهم لو شكروا زادهم الله جل في علاء وهداهم لكنهم كفروا وجحدوا بها وأعظم العمى العمى عن الآيات التي تدلك على طريق الله طريق الهدى والنجات الصراط المستقيم وفق الشرع القويم ثم ترد نفسك خالد متقاعسا ومن كان أعمى عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونقياد له فوه في الأخيرة أعمى لنجاة له كما قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فوه في الأخيرة أعمى وهذا أيضا جزاء وفاقا وأجرا طباقا مقال قال الله جل فعلاء مبينا أنه يعني يستعتب ويقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات عبده ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم أضل سبيلا والله لأنه في الدنيا ما زالت له المساحة والمسافة أن يتوب أن يؤوب أن يرجع ومن تاب تاب الله عليه ولو, أغ... و... ولو في آخر أنفاسه ولكن في الآخرة ليس له إلا سبيل ما فعل ليس له إلا سبيل ما فعل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والمعنى هنا أنه في الدنيا أيضا في ضلال السبيل فالمعنى أنه ظل السبيل فلم يعلم, يعلم للنذات طريقا ولم يعلم لرضوان الله جل في علاء سبيلا وهذا بأنه أصم ابكم يسمع ولا يسمع يرى ولا يبصر يتكلم ولا يعقل قال الله عنهم صم بقم عم فهم لا يركعون وفي الآية لا يعقلون نعم لا يعقلون قال الله جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون هذا العمق بعينه ومن كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيلا قال وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك سبب نزول هذه الآية فيها كلام كثير ان قوم سخيف اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا متعنا باللات سنه وحرم واديك محرمت مكه فابى ذلك فاقبلوا يكثرون مسالتهم وقالوا اننا نحب أن تعرف العرب تعرف العرب فضلنا عليهم فينخشيت أن يقول العرب اعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله امرني بذلك شوف سبحان الله فأمسك رسول الله عنهم صلى الله عليه وسلم ودخلهم الطمع فنزلت هذه الآية رواه أعطاء ابن عباس رواه أعطاء ابن عباس أنهم أتوا قالوا أجلنا سنة ثم نسلم ونكسر أصنامنا فهم أن يؤجلهم طمعا في إسلامهم بأبي هو أمي فقال الله وأنكاد لا يفترون عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا لَا أَنْ سَبْتْنَاكَ من آية مبشرة وسبب نزوله أيضاً أن مشركين قالوا النبي لن عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليّ لو فعلت والله يعلم, والله يعلم أني لكاره شوف سبحان الله فقط ليجرهم إلى, إلى دين الله لكن وهذه كلها دلالات واضحات باهيرات على المسألة التي ندندن حولها ليل النهار الصباح المسألة قال وهي أنه لا ينتصر الدين إلا وفق ما شرع رب العالمين لا ينتصر الدين قط إلا وفق ما شرع رب العالمين أما آلة المصلحة والمفسدة والمقاصد مع من لا يعقل ذلك ولا يعلم ولا يتقنه ولا علم منه أنه أتقن هذه الباب ولا تضلع هذا العلم ولا تذوقه ثم يدعي مقاصد أي مقاصد يدعيها الإنسان انظر لا يمكن نصرة الدين إلا على وفق ما شرع رب العالمين حتى رسول الله لم يقبل الله منه ذلك قال ما عليها لو فعلت والله يعلم إني لك أره فأنزل الله ان كاد لا عن الذي أوحينا إليك ثم لتفترع علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ومن ثم النزول أيضا أن قراش خلوا خل... خلو برسول الله لا يتن إلى الصباح يكلمونه وفخمونه ويقولون أنت سيدنا وابن سيدنا ومزالوا بي حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون ثم عصمه الله جال فعلا وأنزل وإن كادوا لا يفتنونك اللهم عصمنا يا رب اللهم عصمنا رب. وقيل في سبب النزول أيضا أن, أن وجهاء القوم من مكة في قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أترض عنك سقاط الناس وماريهم وعلى الذين أحزوهم راحة الضأ وذلك أنهم كانوا نلبسون السوف حتى نجالسك ونسمع, ونسمع منك فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما استدعي به إسلامهم فنزلت الآيات شوف سبحان الله الله غني عن العالمين ولو أن أولكم أخيركم وأنسكم وأنجنكم كانوا على أطقى قلب الرجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا فأنزل الله وإن كاد لأفرنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري لتختلق علينا غيره وهذا في الأولى عندما قال له ابني سقيم قال له قل اذا اذا سالوك قل ربي امرني بذلك اعوذ بالله قال الله تعالى واذا واذا, وإذا قال اذا اتخذوك خليلا يعني بعد ما تفعل ذلك وفعلت هذا وتقولت على ربك وحاشاك حشاك ثم حشاك لاتخذوك خليلة صافوك وأخذوك في الود وعالوا لكم المنزلة والمكانة وهذا لا يسوي عند ربنا شيئا قال ولولا ولولا حرف لوجود يعني لولا أن ثبتناك لو الله لك على الحق كاد وعصامك من ذلك قد كدت ترك من شيئا خالي هممت وقاربت أن تميل إلى مرادهم الله ولولا أن ثبتناك لقد كت تركنوا إليه تركنوا تركنوا إليهم شيئا قليلا وقليلا هي قليلا لكنها كثيرة لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا قال ابن عباس ذلك أنا سكت عن جوابهم والله أعلم بنيته ولا ولولا ان ثبتناك لغطيت تاركا لهم شيئا قليلا فيها ان الانسان لا ثبات له ولا سداد ولا رشاد إلا بالله جلاله وعلاه فالسداد ولا ثبات ولا رشاد الا بالله جلاله وعلاه ولولا ان ثبتناك لغطيت تاركا اليهم شيئا قليلا وهذه لترى بأن الله إذا وكل الانسان لنفسه وكله لضار وكله إخسارة لعار شنار لضياع والإنسان لا ينجو بحال من الأحوال إلا إذا أنجاه الله ذلك فعلا وأن الله قوي قادر وأن الله يعلم المحل القابل من المحل الذي لا يقبل قال ولولا أن ثبتناك فضل من الله ونعمة وما بكم من نعمة فمن الله ولذلك الله تعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم, كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم نعم ولولا أن ثبتناك كدت تركن إليهم شيئا قليلا الفوائد المصنبطة ان الله لا يظلم مثقال ذره الفائده الثالثه الجزاء من جنس العمل من ترك لنفسي هلك العبد الموفق من وفق الله وأحال بينها وبين نفسي العبد الموفق من وفق الله وأحال بينها وبين نفسي وفي اسئله هتهضروا حتى ننتقل الى البخاري اتفضل يا